فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون